عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ثم أما بعد منظر ما يتنساش ابدا يا جماعه منظر واحد راكب عربيه بي ام فئه سبعة او عربية سي 180 اي عربيه من العربيات وقاعد في العربية باشا ويجي واحد يقعد يلمع العربية ويقعد يطوق العربيه ويقعد يركب في العربيه وفي الاخر صاحبنا يقوم ضاغط على زرار الازاز ينزل يديله جنيه ويطلع يكمل ويطلع يركب هم درجات عند الله سبحان الله العظيم ربنا بيقول لك اقف ربنا قال لك المنظر ده ما يعديش انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا وللاخره اكبر درجات يا جماعه في الدنيا كل حاجه درجات الموبايلات درجات العربيات درجات البيوت درجات كل الجمال درجات الذكاء درجات كذلك الاخره كل حاجه فيها درجات درس الليله خطير جدا درس الليله ايقاظ في نقطه خطوره جدا نقطه الطموح الاخروي يا جماعة. هم درجات عند الله الفارق انظر كيف فضلنا الفرق ما بين اجمل ملك الجمال العالم وما بين واحده جت في وسط افريقيا يعني ما فيش اي مبالغ للجمال الفرق ما بين اسكى واحد في العالم وواحد دلوقتي ما عندوش عقل اصلا في وسط اضرد عقلية ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيله اكبر تفضيله ما بين اهل الجنه والنار لا ما بين اهل الجنه وبعضهم كمان يا جماعه يا شباب لو انا جت دلوقتي عرضت عليك وظيفه 5 ساعات في اليوم ب في الشهر موافق على طول على طول طب لو سبتك شهر ورجعت عرضت عليك وظيفه 10 ساعات في اليوم ب 5000 جنيه في الشهر موافق يا ابني انت هتتعب اكتر موافق يا ابني انت هتتبهدل فيها موافق طب موافق ليه لان هاخد اكتر يا جماعه احنا ليه في الدنيا طموحين وفي الاخر فاهدين ليه في الدنيا عايزين نزيد وفي الاخر مش عايزين نزيد همدرجات عند الله كلنا قاعدين الوقت انا وانتوا قاعدين انا بتكلم وانتوا بتسمعوني ربنا يعلم قلوبنا كلها و ومطلع عليها سبحانه وتعالى وكلنا متقسمين درجات عند ربنا على حسب احوال قلوبنا يا ترى انت في انهي درجه درجات كل حاجه درجات الس... الميزان عند ميزان الناس درجاتهم درجات عند الله عند الميزان تخيلوا يا شباب لو احنا وصلنا لبطوله عالميه في الكوره وبدام تخيلنا تخيلوا انها كاس العالم يا سيدي مره من نفسنا وتخيلوا وبدام خيال بخيال ان احنا وصلنا النهائي وبادام خيال بخيال بقى باللعب البرازيل ويا سيدي بلمسنا احنا تعادلنا 0-0 يا سلام هنلعب بلنتيات مع البرازيل في نهائي كاس العالم يا شباب ده كان الشباب يموتوا فيها المهم هنلعب في نهائي كاس العالم مع البرازيل بلنتيات تخيل معايا انا عايزك تراقب معايا المشهد دلوقتي الفريق بتاعنا اللاعب بتاعنا داخل داخل داخل هيحط جول اهو الحمد لله الحمد لله حط الجون الاولاني بس استنى لسه ما نطمنش برده ما تطمنيش من اولها اللاعب البرازيلي داخل داخل داخل حطها يا معلش يلا ان شاء الله ربنا يكرم بعد كده اللاعب بتاعنا داخل داخل وكله مبرق وكله واقف وكله متراقب داخل ضيعها يا يبدا اللاعب يحط ايده على راسه ويبدا الجمهور يقف ويبدا المدرب يبدا ياكل في ضوافر وبدا يقلق ده اللاعب البرازيلي داخل داخل, داخل. يبدا الناس بقى لا ده بقى خطا حقيقي ده بقت مشكله كبيره بعد كده داخل لعيب بتاعنا داخل داخل انا شايف الشاب دلوقتي خلاص هيبوظ مش قادر عايزنا نحطها يا ابني عايزيننا نكسب البرازيل انتوا اتجننتوا ضيعها طبعا وقعد داخل اللعيب البرازيل حاططها ايوه انا عايزك شفت الموقف ده بيوقف قلوبنا ازاي بيوقف قلوبنا ده في الدنيا وماتش اهو المنظر ده زي الصراط كفه حسنات وكفه ممكن حسنه حسنه اتحطت الحمد لله سيئه سيئه اتحطت يا رجع الثاني حسن هتتحط يا يا خساره طلع كان فارياء ما كانتش الوجه اللي رايح سيئه حسن سيئه سيئه تخيلوا يا جماعه في ناس حسن ورا حسن ورا حسن كفه الحسنات من بدر طبه وفي ناس سيئه ورا سيئه ورا سيئه, ورا سيئة وفي ناس حسن سيئه حسن سيئه زي البلانكيت بتاعه النهائي كده بس الموقف ده مصير يا جماعه هم درجات انت عايز تبقى اي درجه عسراب عايز تبقى اي درجه اضطراب عايز قطولايس تبقى هم درجات عند الله درجات على الصراط بعد ما اتكلمنا عن درجات الميزان درجات الصراط الصراط يا جماعه ده موقف رهيب الصراط ده موقف ما تخيلناه العبور الرهيب من على الصراط ده عبور لا يتخيله عقل ولا يتخيله أحد الا لما نيجي في الموقف ده تخيل انك انت داخل دلوقتي داخل على الصراط لو شفت احب الناس انك بيقع من على في جهنم مش هتبص له مش هتبص له مش هتقدر تقضي المرحله قبل الاخيره في يوم القيامه كله وتخيل دا دا انت تحت جهنم بكل عمقها بتبص من تحت وانت مرعوب تخيل العمق الحجر اعلى برج في العالم الحجر يسقط من عليه قد ايه ثواني الحجر بيسقط في جنه من 70 7 لما بيوصل للقاع وتخيل ان الحجر ده تقيل جدا انت خفيف جدا هتقعد كام ثانيه ما توصل للقاع ولا اعوذ بالله ربنا يعافينا انت داخل وانت مرعوب انك انت تقع مرعوب وبتبص مرعوب وسامع صوت تغيض وسفير جهنم سامع صوت التغيض والزفير وسمع صوت المعذبين من تحتك وشايف الاجساد اللي جزء منها في جهنم وجزء منها بره وانت كنت لسه داخل بالموقف رهيب اصلا قبل صاروا اليهود وهم بيقولوا نريد ان تسقينا فطعرض لهم النار ك انها سراب يحطموا بعضها بعضا يحسبوها ميه يجروا عليها يقعوا في النار وانت سامع صراخهم والمنافقين وهم ينادونهم الم نكن معكم انظروا لنقتبس من نوركم فضرب بينهم بصور انت لسه طالع صراخ المشركين وصراخ المنافقين في ودنك وانت جاي تعدي من على الصراط وجاي تعدي وبتبص على المنظر اللي قدامك لقيتهم درجات ودرجات ودرجات عند الله لقيت على الصراط انا يا جماعه انا لغايه دلوقتي حوالي 14 نموذج مختلف على الصراط 14 نموذج انت مين فيهم انت مين فيهم انت اي درجه فيهم لقيت فيه خطاطيف على الصراط خطاطيف اللي قلوبهم اتخطفت بالشبهات في الدنيا شباب البلطجه اللي بيدخلوا على رمز النصارى الشباب بتوعه عبرت الشيطان الشباب اللي انضموا للمعسكر العلماني كل ده على قد ما خطاطيف انواع على حسب نوع الشبهه وعلى قد ما الشبهه غرست في قلب الشاب على قد ما الخطاف قارس في جسمه وفي كلاليب يا جماعه للشهوات اتكلبت على قلوبهم وحاوطه بقلوبهم كلاليب مخصوصه لبتوع المخدرات والكيميا وكل مخصوصه لبتوع المال الحرام وكلالب مخصوصه لبتوع النساء وفته النساء والنظر للنساء والاختلاط وكل كلوب على حسب ما الشهوه دي دخلت في القلب على قد ما بيغرز وبعد كده في حسك حسق ده اللي الشوك على حسب الذنوب اللي ذنوبهم كتير الحسق ده بيمسك فيهم عصارات تخيل في تليف ناس عصارات الصراط ده رسم بياني للي انت كنت بتعملوه في الدنيا الصراط ده بالظبط كل حاجه عملتيها عصارات في الدنيا هتحصل لك عصارات في الاخره بالظبط في ناس بتقوم وتقع وتقوم وتقع دول اللي كانوا في الدنيا بيقوموا ويقعوا اللي في الدنيا كان واخدينها شويه قومه وشويه وقع شويه ييجوا وفي ناس بتزحف بتزحف على صراط خايفه اي خايفه تقع اللي كان لربنا واخدها زحف زي السلحفه وللدنيا بيجري زي الطياره وفي ناس بتتجرجر حتى يمر اخرهم يسحبوا سحبه بيتجرجر عشان ينجوا بيتجرجر يا ده ده, ده اللي كانوا اصحابه بيجرجروه في الدين يا عم تعالى كان مطلع روح وكان بيجي لربنا بالعافيه بالعافيه بعد ما 10 يفوتوا عليه و10 يكلموه وفي ناس يا جماعه بيطلع لسان لهب ياخدها ويوقعها والمصايب بقى في 2000 لهب مخصوصه بتاع الزنا 2000 لهب مخصوصه بتاع الربا 2000 لهب مخصوصه لبتوع الزنا العرفي 2000 في ناس بتقطع ما بتكملش بتقوم واقع طب بيوقع لانه في الدنيا قطع لانه في الدنيا ما كملش طريق ربنا لانه في الدنيا برضه مش يكمل جت فتنه ولا جت معصيه من معاصي زمان